راح تشوفني بكل واحد الشوفه تحسها فوق ولما تلزم تشوفه عدتني الخطا ما خللك خطو عافك وين ذاك قال لك حروفه Csabrni Csabrna a várján Onek Asztán akkys Szakosíti Teged havali tippa Szakba Tudkabbeli Napsíti تمنى يقعد يمي كل ما ما يحرك بعد طريق شي بيا وعد عاتب نذا احتاجك شويه مثل ما يسحب دلم شويه من النار راح أسحب هيك من يدك يديا اوه يا يا يا اوه يا صعبة متخيل قديه صعبه وياك احچو هادي مو مو صاير عندي مو عاد الجو العادي اي يعجبني يعجبني يعجبني بيك اشم الصالف ليه وضعك وصار بيك قباله Por me,